من فك جفني على ذكراك ينتحب من فك جفني على ذكراك ينتحب خلقه فر دم حي في كيان يسكب وعلى حسن قلبي حين خلطني فصلت حيث الذي يبكي كأن تذب ما جاور السعد يوما طالعي أبدا مثكنت في غارب الأبراج تحتجب يا أيها النجم في ستر الصباح ولي عين له في ظلام الليل ترتقب متى التلاقي ويوم العيد مقترب وإن عهد الهوى في العيد يقترب يا يوم خمّن وإني لست مكتئبا إلا عليك وأنا لست أكتئب فإنني لن أرى يوما تحقك لا جهرا غدا ترتقى في الجهر تصب عيد ولا ضحكت فبكت افراحه فانثنت في عيني السحب وكلما جئت في مدحي لبرة ألفيت مدهي رتاء فيه ينقلب وكلما جئت في مدهي لغرته ألفيت مدهي رتاء فيه ينقلب فيا وحيد السراء في له وجناه ما باخ من إدلاجها الحصب تهوي فيهوي ذناص الليل عن شحط وعن مناسمها الرمضى So it's بجئت منتجح بمنحك يا بابوش قدوم تدي حنستي من يرتقي في سماء الشرف والادب يا من فما يد هو بمن يذل ويدراح شوعا اطلع على تشريعيك اكتب ويا مناقبك الغرى وصفها الاعم دكيس ونعز أنت جلا ثاب حسنا في كصفاتك عدن وحسنك افضل عدا من دونك متربو وسقط حرف جمال عنك مؤثنلا حضرته في احكامك العجب ترجو وذلك قوه قد دحر وحين قلب القضاء على من بك الفاتح والفاتح الصاق القلب صارموه الحادم العليم المهطاء والراضي منه ذنات الاملاك ذا عجبون بأن تدين له الأعناق والنباب يا من حسامك حسم في النزال وفي تشابه الأمر فصل رأيك العظب حييت من فائس ما كل ضاربه إلا على ضيغم أو جحفل يجب كأنه والوراء ضدان ما اتفقه إلا على أن له الإقدام والغلب يفريك تائبها يذري عساكرها يذني أباعدها والموت يقترب أبديك مفترقا أوصاف مجتمعا أفضاد إذ أنت ذاك الدر والذهاب أبديك مفترقا أوصاف مجتمعا أفضاد إذ أنت ذاك الدر والذهاب ذهبوا عهدته والندى من طبع راحته وحيث نضيه عفو الله ينسكب وحيث يأتي على الأوطان وابده فيستقي من القاع والقاع والهضب يرق مجمعه حيث اليتيم بكى يرث ولد معره حيث اليتيم بكى فلا تعي ايهم لليتيم ينتحب ما راى في جوال الله ذو شمد مدراعه من جزاء الله ما يحرظ لله أنت أغلط سبطين معجزة أحار فيها وأنت الواضح اللحب ماذا أقول ولولا أنت ما خلقت سبع ضباق بها أجنادك الشعوب بل أنت فصل خطاب الله يوم غد بل أنت فصل خطاب الله يوم غدا بل أنت فصل إطاب الله يوم غدا غدا تسجث لك الهامات والغتب أمنت فيك وعن طاها إيمان من فيك نحو الحق قد ركبه وخدت في كنهك الأديان منتثلا أوامر العقل لا عطف ولا رغب فكنت فدرة خلاسا ليوذعها نفائسا من نفوس الخلق تنتجب وكنت شرعا لدين الله مكتملا يهدى فلا تلتس في أصله الرياب هذا وأن تعب الصبقين محتجب وظاهر محكم في طيك العجب فقل لمن لامني في حب حيدرة فقل لمن لامني في حب حيدرة فقل لمن لامني في حب حيدرة لم في خالقه أن كنت تحت جئتي يا بولا صل على محمد السلام عليكم ما شاء الله يا جدعان امنت بك وعن باها ومرتوب اذا اننا نحو الحدت تركبو واخذت في كل ذلك الاديان ممتثلا. أوامر العقل لا عطف وضع راقب فكنت خطوة خلاق ليديعها نفائس النفوس الخلوت من دجج وكنت شرعا حددنا الله مكتملا يحذا فلا تنتبس في أصله الريض هذا وأنت أبس الطين محتجب وظاهر محكم في طيك العجب فكل من لأمن في حب حيدرة لن فيه خالقه إن كنت تحتسب ما قيمة الدين لو حب حيدرة ودين في غيره للكفر ينقلب ولا ترى الشمس ألا في منازلها كما وينبلك عنها ظلك الوقبو فحلا أخ الكفر فيما جئت مبتدرا نارا بوادرها العسلين واللهب هذه الحقيقة ما رأى إلا لمن طاب من آبائه النسب هذه الحقيقة ما راقت لمستمع إلا لمن طاب من آبائه النسب هذه ولاية ضاعى قبل عدرة كل أبن لك أين الضير والعطب موهودة قل ففي أحشائنا وئذت من فك مأتمها ما بيننا فشقوا قل إنها صلبت لا بل هي ارتفعت بل عينك اشتفهت بل ظنك التريب شمس ولكن بأجساد الولاء ثوت فحتى أن يرتمي من جرحها النهاب الزر الجبت والطاهوت معربة عني تجارت على امثال العرب وقل لهم يا عبدالله ان لنا يوما تناءت به ما بيننا الرتب يوما بعزمة من تعن الوجوه له غصت بحاتفه الاخبار والكتب يوم الغدي كفاكم ان يكون به أن يكون به للمرتضى ولا والأقوال تقتضب بل أنه حاكم التكوين مكنه في الكائنات إله قر ما يجب فدع جهالة سيدا أن يموت بها ودع رغائنا عمرا أنها لغب فنست أرضى إماما أمه جهبت لأي من ركب فحشاء ينتسبه فلست أرضى إماما أمه جهيلة لأي من ركب الفحشة ينتسب ولست أتبع قوما رف بيرقهم في العهر حتى غدت من دونه السحب ولست جاعل ربي في الوراء جملا ولا كتابي على الأرماح ينتصب ولست أسلك نهجا غير برشد حكامه السيف والأموال والأموال شَرابو بلست اعمل له البيت حرام غدا محدن تقلدون استروا والرجووا بل حرام بل سيط البيت الحرام غدا مهدا تكلله الاسطاء والحجب باي لوم عظيم جئت مجتملا في شأن حذرة ورأسك الذنب خفض عليك اخل اسلام ثم ودع جهد الملام فاقصى فدقك الكذب اي ورثة ضرير ببعد عواقبه فاننا نرتقد ما انتم ارتقب غدا اذا والوصي على وراية الحمد في يمناه تنتصب ترى على الحوض من تصف مشاربه ومن ترى يحتري أحشاءه السغب ومن يساق إلى قعر الجحيم ومن يرقى فقدامه الولدان والكعوب أبا الحسين وقد فات الحسام يدي ولم يفد أصغري الرشد والأرض وإنني بادل عمري بمدهك لا يعوقني في أواكى اللوم والعسف وأنعم أبا حسنا رقب القصيد إذا ما جد أقصاه بدءا فيك يحتقب فأنت لله فرضي ثم نافذتي وانت من فيه يوم الحشر احتسبه محمد الله الحرام محمد محمد خذ من الاحشاء تحفتها هلية فعلي دون ان نجوب واقبل ابا فاطم لا تخيض القصد كي ما جاء يكتسب صلى الاله على اوطان رحمته صلى الاله على اوطان رحمته ما دام فردا عن الاصفار يحتجبه صلوا على محمد الله عليه وسلم وعليه محمد وعليه محمد وعليه افادت العربيه ان قبول وعيد الذكي العسكري المختار ويد الذكي العسكري المختار خير بريه من زويقاح اربعه ولد الزكي عسكري مجتبى حير برية من ذوي طه أبا حير الأنام نقيبة من حبه رب الخلائق في الرسالة أوجبا أيون انا من عبده ما الحب في اضل خلايقه الرساله او جبا اضل خليقه خلقه ووجوده اضل كرامته ورجاله وان ابا حمل بالزهراء وانشدها ثنا من حمل وانشدها ثنى من عافقات المسك طررا أطيبا طابت بمنح عسكري حروفه كالمعصرات تمثلت فوق الربا صلو عليه وأكثروا صلواتكم صلو عليه وأكثروا صلواتكم ضعرا على أهل النبي المجهبة <تصفيق> اليم <سؤال> ع وت ف اللح ندتكون الحمد ال البه والعاصلاف والسلام <سؤال> انا حمجم عنند الطاعري ع